اللهم اهلك من ظلمونا اللهم اهلك من ظلمونا اللهم اهلك من يظلمونا اللهم اهلكم ودمرهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا الصدقة والأخلاصة في طلب العلم وتبليغه اللهم تولانا واحفظنا ورعانا وارزقنا واسترنا وارفعنا واجبرنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا وأبداننا وأهلنا وأموالنا اللهم أمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في طلب العلم وتبليغه اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم أمين يا رب العالمين وقفنا عند نقطة ثلثة وحنا بنتكلم عن نسب النبي عليه الصلاه والسلام واولادته وولا ورضاعته اللبن وهذا يدل أيضا على أن من سيتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه وسنته ستمتلئ حياته بالبركات ستمتلئ حياته بالرزق والخير والبركة فقد كان من أبرز مظاهر إكرام الله عز وجل له أن أكرم بسببه بيت حليمة السعدية التي تشرفت بإرضاعه وليس في ذلك من غرابه ولا عجب فقد علمت علمتنا شريعتنا الإسلامية أن نستسقي عند انحباث المطر ببركة الصالحين من الناس ومن أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم رجاء استجابة الله لدعائنا فكيف إذا تشرف المكان برسول الله صلى الله عليه وسلم وطفل رضيع قد استكان إلى حجر حليمة والتقم ثديها؟ إن من الجدير أن تكون سببيته لضرار الأرض المجدبة من حوله أبلغ من, سببي من سببية قطر السماء وينابيع الأرض وما دام الكل بيد الله وهو وحده مسبب الأسباب جميعا؟ فأقدر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في مقدمة أسباب البركة والإكرام الإلهي ذلك أنه رحمة الله للناس الناس بصريحة بيانه صلى الله عليه وسلم بصريحة بيان الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قلنا حول البركة في بيت حليمة دليل على أن من سيتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه ستمتلئ حياته بالبركات وبالخيرات وبالأرزاق تعد حادثة شق الصدر التي حصلت له صلى الله عليه وسلم أثناء وجوده في مضارب بني سعد من إرهاصات النبوة يعني إرهاصات النبوة يعني العلامات والتنبؤات التي هيئ الله عز وجل بها لاستقبال نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أن من كثرة هذه الإرهاصات والعلامات والتنبؤات كان الجميع يشير أن لهذا الطفل شأن عظيم وأنه سيكون له شأن عظيم في مستقبله صلى الله عليه وسلم حتى أن الكثير منهم لم يكن مدهشاً لم يكن مدهساً عندما قال محمد صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله إليكم إلى, إلى الناس عامة وإليكم خاصة ما كان الأمر مستغرب عند الكثير وكأن الجميع كانوا ينتظروا هذا وكانوا يتوقعوا هذا كان الجميع ينتظروا هذا من الدلالات والعلامات يعني قلنا حادثة شق الصدر في بيت حليمة هذه تجعل حليمة يعني تقول أن, إن هذا سيكون له شأن أن هذا وراء خبر أن هذا ليس طفل عادي أن هذا طراث خاص صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن حادثة شق الصدر وتكرار حادثة شق الصدر وبينا في المحاضرة السابقة العبرة من كل مرة شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الملائكة يشقون عن صدره ويستخرجوا قلبه ويأتون بتصط من ذهب مملوء حكمة طارة ورأفة ورحمة طارة وإيمان ونور طارة ويفرغوا في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الشق حصل في بيت حليمة في زمن الطفولة وحصل في غار حراء قبيل البعثة وحصل في الحجر حجر إسماعيل قبيل الإسراء والمعراج العبرة لك أيها الداعية من شقة الصدر أنه يجب عليك أن تعنى بقلبك وأن لا تنتظر أن تأتي ملائكة فتجري لك عملية لتشرح صدرك إنما هناك البديل في القرآن والسنة لشرح الصدر ولتقوية القلب ولتقوية القلب وإصلاحه كثير من ذلك التوحيد والإيمان والاستغفار والدعاء وذكر الموت والتزام العبادات الإسلامية والإحسان إلى الـ الـ الـ الـ الناس سيما اليتامى والمعاويذ والمحوجين كل هذا يصلح القلب فانتا ما تعرف أن النبي شق صدره ثلاث مرات وانتزع حظ الشيطان منه تعرف أن انت كداعية لابد أن تعنى بقلبك كما عمى الله عز وجل بقلب نبيه صلى الله عليه وسلم فأنت بقلبك وبالعناية بقلبك تكون داعية حق وتكون مسلما حق وتكون مؤمنا حقا وتكون إيمانيا نورانيا ربانيا حي القلب إذا تكلمت خرج الكلام من قلبك فانتفعت به القلوب أنتم عارفين أن أول مقومة على طريق الدعوة سألها موسى ربه لما أرسله ربه إلى فرعون الطاغية قال رب شرح لي صدري وربنا امتنى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ألم نشح لك صدرك فأنت كدعية لابد أن تهتم بقلبك لابد أن تهتم بقلبك وأن تعطيه الزاد المناسب في كل وقت وفي كل حين حتى يصبح قلبا إيمانيا ربانيا نورانيا إذا تكلمت بلسانك خرج الكلام منه من القلب فانتفعت بالقلوب لا بد أن تعنى بقلب تعد حدثة شق الصدر التي حصلت له عليه الصلاة والسلام أثناء وجوده في مضارب بني سعد من إرهاصات النبوة ودلائل اختيار الله إياه لأمر جليل وقد رويت هذه الحادثة بطرق صحيحة وعن كثير من الصحابة منهم أنس بن مالك فيما يرويه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان خلف بيت حليمة فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه فاستخرج منه علقة قال أحد الكين للآخر هذا حفظ سيطاني منه ثم غسله في تصط من ذهب بماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه مرضعته ينادون إن محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو ممتقع اللون متغير ممتقع اللون متغير الحال صلى الله عليه وسلم حتى أن السيرة تقول ولم أرى هذا الخبر هنا كتب السيرة تقول بأن السيدة حليمة تخوفت أن يكون الذي أصاب محمد شيطان رئي من الجن أو مس من السيطان فعادت به مسرعة إلى أمه وقد كانت حريصة على مكس محمد عندها أكبر مدة ممكنة ليه؟ للبركة للبركة فلما عادت حليمة هذه المرة إلى أمه وقالت خذي ابنكي قال ما قالت ما ورأك يا حليمة أمه آمنة قالت ما ورأك يا حليمة لقد كنت حريصة على مكث ولدي عندك أخبريني خبرك ما ورأك قالت ما ورأي شيء قالت أتخوفتي على ابني الشيطان والله ما للشيطان على ابني من سبيل إني لما حملت بابني هذا نوديه. أي سمعت صوتا في السماء يقول إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وضعتيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا فعلا لم لن يدع الله عز وجل البشرية تتدخل في تسميته وقد سماه ربه بمحمد من قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة من الأذل ويعلم الله أنه خاتم النبيين فما كان الله ليدعى لأمه ولا لأبيه ولا لجد أن يتدخل في تسميته لابد أن يكون قد سمي بوحده ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو من جنس اسماء محمد صلى الله عليه وسلم وليست الحكمة من هذه الحادثة والله أعلم استئصال جدة الشر في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لو كان السر منبعه جدة في الجسم أو علقة في بعض الأنحاء لأمكن أن يصبح الشرير خيرا بعملية جراحية ولكن يبدو أن الحكمة هي إعلان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتهيئه للعصمة والوح منذ صغره بوسائل مادية الحكمة ليه مثلاً ربنا ما شرح صدر النبي بكن ليه عملية جراحية حتى أنس عند أحمد يقول كنت أرى أثر المخيط في, في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقول ان النبي لما يخلق زي الأطفال ثم بعد ذلك يشق صدره والناس يشوف المخيط وينزع منه العلقة السوداء حظه الشيطاني منه يعلم الناس أن محمداً عليه الصلاة والسلام حبي من ربه بما لم يعطى لغيره وأنه إنسان معصوم إنسان بعين الله إنسان في رعاية الله ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله في حالة خاصة مميزة ليكون أسوة للعالمين إنها إذن عملية تطهير معنوي ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحثي ليكون في ذلك الاعلان الإلهي بين أسماء الناس وأبصارهم وأياً كانت الحكمة فلا ينبغي وقد ثبت الخبر ثبوتاً صحيحاً الخبر في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري رواية الإسراء والمعراج عند البخاري وفي كتب السنة الصحيحة حتى البعض قال إن حادثة شق الصبر حصلت خمس مرات هذا يؤكد أيها الأحباب أن أن المسلم ينبغي أن يعنى بقلبه وأنه ما دامت حادثة شق الصدر قد ثبتت بالطريق الصحيح المتصل للسند وجب التسليم وجب التسليم ودي من العقيدة المسلم السوي إذا رأى أمرا ظاهر الحكمة أمرا لله أو أمرا لرسول الله ظاهر الحكمة وظاهر الفائدة يقول الحمد لله الله عز وجل لم يأمرنا إلا بما فيه خيرنا ونفعنا وصلاحنا وإن أمر الله عز وجل بأمر أو أمر رسوله بأمر وخافية الحكمة لم تظهر الحكمة مش بايل لفايدة من هذا الأمر المسلم استوي يمتسر الأمر ويقول لعل هناك حكمة يعلم الله ولا أعلمها مدام الخبر ثبت بالطريق المتصل استند الصحيح وتلقته الأمة بالقبول وجب التسليم ولو خفيت الحكمة إني فعلا حدثت شق الصدر مدام الحديث شق الصدر في البخاري خبيل الإسراء والمعراج وجب التسليم ولو خفية الحكمة وجب التسليم ولو خفية الحكمة ولعله يكون اختبار وابتلاء العلم يكونش في الأمر إيه؟ حكمة ولا فائدة إنما اختبار وابتلاء زي ما ربنا سبحانه وتعالى أرى سيدنا إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده بمجرد رؤية مغرد رؤية لو سيدنا إبراهيم جدلي هيقول ليه ليه أسبح ابني يا رب لو جدلي ومرائي وعنده مراء وجدل هيقول ليه أسبح ابني ده ابن الوحيد وبحبه ومعنديش غيره وبلغ السعي يعني شاب وبدأ هيساعدني وياخد بإيدي ليه هقتله ما زنبه ما زنبي إنما ما في شيء من هذا أبدا المسلم السوي حتى ولو لم يجد حكمة وفائدة يقول أسلم لله رب العالمين ولعل هناك حكمة يعلمه الله ولا أعلمها ولعل هناك فائدة يعلمها الله ولا أيه ولا أعلمها أو لعله اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى إيه لي فيجب أن أنجح في هذا الاختبار وفي هذا الابتلاء وأن أسلم لامر الله عز وجل وأزع وأنقاد لما أمرني الله عز وجل به المنافق وضعيف الدين يقول لك لا أنا لي عقل ومدام دام أمر ما فيش منه فايدة يبقى ما لا أمتسل هذا الأمر أنا لي عقل ويؤثر العقل على مقررات الشريعة وعلى أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فيضل ضلالا مبينا فيضل ضلالا مبينا يبقى بنقول الأمر الذي ظهرت حكمته وفائتته تحمد الله والأمر الذي خفيت حكمته تقل لعل هناك حكمة يعلمها الله ولا يعلمها وتمتسل أمر الله وتقول لعل هذا اختبار من الله عز وجل لي وتمتسل أمر الله فتنجح بهذا في الاختبار إن شاء الله رب العالمين وضح الدين يا جماعة وضح الدين يبقى المسلم إذ له ربه أسلم سيدنا إبراهيم قال أسلمت وإيه لرب العالمين المسلم يعني لا يعرف الجدال الكثير ولا يعرف المراء الكثير إنما المسلم طيب ومستسلم ومزعن ومنقاد لأمر الله وهو مستيقن أن الله عز وجل لا يأمره إلا بما فيه خيره ولا ينهى إلا عما فيه ضره ينبغي أن نتعلم أن ميزان قبولنا للخبر إنما هو صدق الرواية إذا صحت الرواية وجب التسليم والإنقياد وميزاننا لفهمه حينئذ دلالات اللغة العربية وإحكامها والأصل في الكلام الحقيقة ولو أنه جاز لكل باحث وقارئ أن يصرف الكلام عن حقيقته إلى مختلف الدلالات المجازية ليتخير بينها ما يروق له لأنشأت لأن قيمة اللغة وفقدت دلالتها وتهى الناس في مفاهيمها ليس مهم كلمة دوليا ثم فيما البحث عن التأويل ومحاولة استنكار الحقيقة أما إن ذلك لا يأتي إلا من ضعف في الإيمان بالله ثم من ضعف في اليقين بنبوة رسول الله وسط رسالته فما أسهل اليقين بكل ما صح نقله سواء عرفت الحكمه والعله ام لم تعرف اروح الحمام لو سمحت من الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلك طريقهم وصار على هديهم إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة الكرام المؤمنين أيها الأحبة الكرام المؤمنون وقفنا عند رحلته الأولى إلى الشام ثم كدحه في سبيل الرزق صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ سنت عشرة سنة أبو طالب في هذا الوقت عزم على رحلة إلى الشام وكانوا يذهبون إلى الشام ليأتون منها ببضائع يتجرون فيها أو يذهبون مثلاً ببضائع من مكة ليبيعوها في أسواق الشام تعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب في هذه الرحلة فأقذوا معه أبو طالب فلما دنا أبو طالب من صومعة راهب يسمى بحيرة قريب من بصرة قريب من أرض الشام خرج بحيرة من صومعته واعترض الركب ثم قال لهم إني قد أعددت لكم عشاء فاحضروا فقال أبو طالب والله إن لك لشأنا اليوم يا بحيرة قد كنا نمر عليك في كل عام مرة أو مرتين لا تدعون لا إلى شيء ولا إلى طعام المرادي عشاء والله إن ورائك لخبر يا بحيرة فقال بحيرة إني قد أعددت لكم عشاء فاحضروه ولا ينبغي أن يتخلف أحد وفي بعض كتب السيرة أن بحيرة رأى وهو في صومعته غمامة سحابة من السماء تظلل نفرا من القوم أحد القوم وهم قادمون في الصحراء على بحيرة رأى بحيرة غمامة تظلل أحد القوم فقال لهم هذا ثم تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحال القوم لصغر سنة عن عادة العرب قالوا اجلس هنا عند الرحال حتى نفرغ من دعوة بحيرة ثم بدأ بحيرة يلحظ القوم لحظة شديدة فلم يجد طلبته قال لهم هل تخلف أحد قالوا ما تخلف إلا صغير في رحال القوم قال ادعوه اللهم هتو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بحيرة يقلبه ويسأله عن أحوال في هيئته ونومه وأموره وبحيرة يسأل والنبي يجيب وبحيرة يصدق كل يقول يقوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم كشف عن كتفه فإذا بخاتم النبوة يتلألأ في وده بحيرة مثل التفاحة صلى الله عليه وسلم ثم أقبل بحيرة على أبي طالب وقال ما هذا منك يا أبا طالب دي بلك قال هذا ابني قال يا أبا طالب إن هذا لا ينبغي أن يكون أبوه حيا قال هذا ابن أخي قال صدق ارجع يا أبا طالب بابن أخيك إلى بلدك وملكك إلى مك أنك راح الشام والشام بها يهود والله لو رأوه اليهود وعرفوا منه الذي عرفت ليبغوا أنه شرع والله إنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم وكان له شأن صلى الله عليه وسلم ويقال في بعض كتب السيرة بأن كثيرا من الملوك علموا من الأحبار والرهبان وغيرهم أن هذا زمان يوشك أن يبعث فيه نبي آخر الزمان يوشك أن يطرح من عباءته خاتم النبيين الذي تبشر به الأنبياء والمرسلون في كتبهم ويقال بأن الملوك والرؤساء أرسلوا جماعات في كل بقاع الأرض في كل الطرق ليبحثوا عن هذا الغلام ويأتون به ليقتلوه وفي كتب السيرة أن جماعة جاءوا على الطريق الذي عليه بحيرة وسألوا بحيرة بعدما أبو طالب طبعا انصرف يقال أن أبو طالب أمر أحد الركب أن يرجع بمحمد إلى مكة فمروا على بحيرة وسألوه فسألهم بحيرة عن سبب مجيئهم قالوا نبحث عن غلام يقال أنهيب نبي أو رسول فقال بحيرة أرأيتم لو أن الله أراد أمرا يستطيع أحد أن يرده قالوا لا والله ما يستطيع أحد أن يرد أمر الله قالوا ولو أردتم لن يمكنكم الله والله لو أردتم أن تقتلوا لن يمكنكم الله ليه محمد في التوراة والإنجيل سيبعث وبعثته في الأربعين إذن لازم يعيش حتى البعثة رغم أمت الدنيا سيبعث وسيهاجر في الكتب أيضاً السابقة للمدينة سيهاجر إلى المدينة لذلك ليس يعيش أتى الهجرة رغم أن في الدنيا ده أمري عقدي الآجال محدودة لك ستين سنة هتعيشهم شاءت الدنيا أم أبد والله لو اجتمع عليك ولاة أمور الأرض وكلابهم عليك. ما يقدروا موتك قبل أجلك بثانية تازم تعيش أجلك وسيدنا علي رضي الله عنه يقول إن لكل إنسان ملكان يحفظانه مما لم يقدر عليه شيء مش مقدر عليك الملايكة يجي حد جاي من طريق الملايكة تحوده طريق تاني تجيله أي عقبة أي عائق يعطه الأجال ان لكل إنسان كان يحفظانه ممن لم يقدر عليه فإذا جاء قدره خلت الملائكة بينه وبينه إذا جاء أجلك ممكن بشرقه تموت ممكن تكل عسل تموت بالعسل رغم أن العسل الأصل في أن يشفي ربنا قادر يميتك بالعسل إنما أجلك مجاش حتى لو ملوا بطنك سم ربنا قدر يشفيك بالسم مش يمرضك ولا يقتلك يشفيك ويقويك بالسم فالله غالب على أمره والله فعال لما يريد وما شاءه الله كان ولو لم يشاء العباد ولو لم يشاءه لن يكون ولو شاء العباد سبحانه وتعالى غالب على أمره فعال لما يريد إذا أراد صح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله شيئاً لم يمنعه شيئ إذا أراد الله شيئاً لم يمنعه شيئ فليه تخاف؟ ليه تخاف من البشر؟ ليه تخاف على الأجل والأجل محدود؟ والدنيا مكتمعة ما تقدرس تقبض روحك قبل أجلك بثانية ليه تخاف على الرزق والأرزاق مقسومة؟ والنبي قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها قبل ما هتمشي من الدنيا هيكون وصلك رزقك كامل غير منقوص ويكون وصلك أجلك عمرك غير منقوص فليما تخاف من البشر؟ لما تكتم الحق؟ لما تكتم الحق خوفاً على الأجل وخوفاً على الرزق؟ لما لا تقول ما تعلم من كتاب الله وسنة رسول الله تفيد به الناس والله عز وجل ما أوحى إلى الأنبياء والمرسلين جميعا إلا بما فيه خير الناس ونفعهم وسعادتهم ليه تكتموا هذا كثمانك للحق خوفا على الأجل أو خوفا على الرسل يتعارض مع التوحيد ينقض العقيدة ينقض العقيدة والإيمان يقتضي أن تصدع بكلمة لا غير هياب ولا وجل وأن تقول الحق وإن كان مرا وأن تسيق أن الآجال محدودة وأن الأرزاق مقسومة هذه خلاصة رحلة الشام وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته